وَاسْتَمَعَ لَفَرٍّ مِنَ الْجِنِّ يَتَقَارُؤُونَ إِنَّا سَمِعْنَا نَغًُّا عَلَبًا يَسْتَئِيلُونَ لَوْ شُدَّ فَأَمَنَّا بِهِ يَسْتَئِيلُونَ لَوْ شُدَّ فَأَمَنَّا بِهِ ولن نشرك بربنا أحد ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا مت خرج صاحبة ونا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شققا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شققا وأن ونا إلا ألا تقول الإنسان والجن على الله كذبا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظلنتم أن يبعث الله أحدا وَأَنَّهُمْ فَنُكَمَّا فَنَتُمْ أَلَّا يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدَ وَأَنَّ لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَرْنَهَا مُلِئَتْ حَرْساً شَدِيداً وَشُهُباً وَأَنَّهُمْ فَنُكَمَّا فَنَتُمْ دَهَسْنَا السَّمَآءَ فَجَعَلْنَاهَا مُلْئَاتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَسُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُولُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ وَأَمَّا لَا نَدْرِي أَصَحُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا لَا نَدْدِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِذَمْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا كنا ذلك كنا قرائ فقدها كنا قرائ فقدها وأن ظننا أن لن أعجز الله بالأرض ولن أعجذه هربا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى بمن يؤمن بربه فلا يخاف غفرا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف غفرا ولا رهقا وان من المسلمون ومن الكافرون منا المسلمون ومنا القاطعون فمن أسلم فأولئك تحروا عشدا فمن أسلم فأولئك تحروا عشدا وأما القاطعون فكانوا لجهنم حطبا وَأَمَّا الَّذِينَ فَاتَقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَصْبًا وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً لنفسنهم فيه لنفسنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلف عذابا صادا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلف عذابا صادا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدٌ لِلَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرف به أحدا قل إنني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجِرني من الله أحد ولن أجد من دونه مُلتحدا قل إني لن يجِرني من الله أحد ولن أجد من دونه مُلتحدا إلَّا بَلاَغٌ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قالبين فيها أبدا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قالبين بها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدرى أقربهم ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدرى أقربهم ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يضهر ولا غيبه احمد اعلم الغيب لا اله الا هو على غيبه احمد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد الا من يبتغ من رسول فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ ذِي يَدِهِ وَمِنْ قَلْبِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَرْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ليعلم أن قد أهله رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عبدا